إنه يراك تابع خطاك فلتري ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك وجد بالقليل ولو بالقليل أدمه بوصل وفعل الجميل أصلي من وفعل الجميل وروي الحياة بماء العطاء لتلهم جيلا من بعد جيل وروي الحياة بماء العطاء لتلهم جيلا من بعد جيل مدة يدا إن هو يرى